ثُ أَ شَأْنامِ بعدِهِم قُرونَآ آخرين مَا تَسببِقُ مِنْ أَُّة أَجَهاَا وَماَا يَْستَأخرِرونثُ أَرسَل الناررسُناَا تَتْع كل م جَأَ أُمَّ تََرسُولهَا كَذبوا فأتبعناَا بعضضَهُم بَعضَو وَجَعلناهُم أَحادث فَبُودَ لقَوْ مِ لا يُؤمنون